ورحمة الله وبركاته كيف حالكم؟ كيف كيف أحب الدامية مع معكم نعم <تصفيق> <تصفيق> ان شاء الله يسعد عليكم حظا سعداش ملي هي ان شاء الله اذا وتم عليها يسهل حفظها البسيط. ان شاء الله هو يعني دخل بسيط ان بسيط لدي هيوب صدل امل مستفعل فاعل مستفعل فاعل طيب مستعدين نبدا الدرس الجديد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه وبعد فينا في الدرس السابق ان الادنيه المجرد اربع عليكم السلام رباعي وهو على وزني فاعله بتسكين العين وهو ثلاثي وهو ثلاثة صور ثلاثة صور فاعل بظم العين ككرمة وفاعل بكسر العين كفهمة وفاعل بفتح العين كجلسة ثم بعد ذلك ذكر المضارع الذي يأتي من بعد فاعل بظم العين وأن القاعدة في أن يكون على يفعل بظم العين يعني العين تكون مضمومة في الماضي وفي المضارع فتقول في فقه يفقه حسن يحسن شرف يشعف فضل يفضل وهك وأن القياس في فاعل بكسر العين أن يكون مضارعه ألا يفعل بفتح العين يفهم يفهم عمل يعمل حافظ يحفظ رضي يرضى خشي يخش شواتل داب فاعلة فالقاعدة فيه لم يشد منها شيء فكل فعل جاء كعلى وزن فاعلة فإن مضارعه ألا يفعل ولم يشد من ذلك شيء وأما القاعدة في فاعلة فقد شدت أفعال جاء مضارعها بفتحه على القياس وبالكسر على الشذوء وجاءت أفعال أخرى جاء مضارعة بخسر على الشذوء رغم أن الماضي فيها على فاعلة بكسر العين فما جاء بالوجهين 12 فعلا ما جاء مضارعه بالوجهين 12 فعلا ذكر الممالك مالك رحمه الله 9 أفعال لما جاء بالوجهين واستدرك عليه الحضرمي بحرق اليمني في شرحه الكبير استدرك عليه ثلاثة عشر فيكون وصل اثنى عشر فعلا لما جاء بالوجهين بالفتح على على القياس بالفتح على قال الناظم رحمه الله وجهان فيه من احسن وغير توحرتا عند استيأست ولهي بسوهيدة وقال الحضراني ومثل يحسب ذي الوجهين من فائلة يلغي يبق تحي ملحب اشتهت وكذا إذن قال وافتح موضع الكصيف المبني من فائلة إذن قاعدة الفائلة أن يكون عليه فعله إلا ما سيأتي على الوجهان فيه أي في المضارع فائلة في المضارع فائلة وجهان فيه جاء مضارع فاعل بالوجهين في هذه الافعال فيما اي في الذي يظهر ذلك من هذه الافعال وجهني فيهم من حسب من هذه الافعال او في من هذه الافعال وجهني فيه من حسب ما وغرت وحرت عنب استى ياس استوداه اليس قلت اذا ذكر هذه الافعال هذه ما يتاكده قد يذكر المال قد يذكر الامر قد يعني بحيث يتزم له البيت المهم أن يذكره هذه الأفعال أول هذه الأفعال حاسبة حاسبة التي بمعنى ظنه حاسبة شيئا كذا وكذا ظنه إذن المضارع في حاسبة أن يقال يحسب بالفتح على القياس ويحسب بالكسر على الشبوث يعني أن القياس الموجود الذي موافق من وسمع وكذلك سمع فيه المضارع بالكسر على الشدود تقول حاسبة يحسب بكسر وقراءتان وجودها قراءة خفص يحسب قراءة ورش يحسب كما هو معروف إذن أول فعل حاسبة تقول في المضارع يحسب بفتح على القياس يحسب بكسر على الشدود وجهان فيه من حسب مع وغيرة مع وغيرة فذلك هو يغرى بمعنى حقد تقول المضارع يغار على القياس يا على الحدود يغور على القياس يسالو فغير يغور على وزن يفعل وتكون في والمضاف وتقول بالكسر يغر اصل لغائيه يفعل ولكن حذفت الواو لأنها جاءت بين ياء وكسر جاءت بين عدوتيها بين الياء وبين الكسر الأصل يوغيرو فيسبب هذا ثقلا يوغيرو يفعلو وجاءت الواب بين الياء وبين الكسر الياء تناسب الكسر فهي فيقال أنها جاءت بين عدوتيها فحذبت وقيل يا غيرو ليكون سهلا على المساق وهكذا كل فعل من باب فاعل جاء مضاره على يفعله وكان ووي يفائي تحدث ألوان إذن وغير تكون في المضارع يوغض على القياس ويغير على الشدوء منحسب ما وغيرت وحرت وحرة الفعل الثالث وحرة وحيرا بمعنى امتلأ صدره غيظا امتلأ غيظا اغتاغا تقول في المضالع يوحر على القياس ويحير على الشبور يوحر على القياس على وزني يفعل ويحير على وزني يفعل كذلك حدث فيها ما حدث في وظن الأصل يحير وخدثت الواء لأنها وقعت بين عدل وطيها فقيل يحير ما وحيرت وغيره وحرته نعم نعمه فعل غائب نعمه بمعنى حسنت حاله نعمه وترى فشمت حاله فتقول ينعم بفتح على, على شدود ينعم بفتح القياس وينعم بالكسر على شدود وعكسها دئسا فعل خامس دئسا نعم دئست اساءت مع اساءت بالتاء حاله تتقول في المضارع يبأس على القياسي ويبئس على الشذوذ يبئس على وزن يفعل ويبئس على وزن يفعل يبئس على القياسي ويبئس على الشذوذ وفعل السادس يئس بمعنى قنط من القنوط انقطع رجاؤه اذا تقول على القياسي ويئس على الشذوذ يئس على القياسي ويئس على الشدود والفعل السابع ولها عند استيئس توله من ولها بمعنى احتار ولها الرجل أي احتار بالشيء فتقول في المبارع يوله على القياس ويليه على الشدود يوله على وزن يفعل ويليه على وزن يفعل أصلها يوليه وحدثتها ما حدث في وحره ووغرا الأصل الجملي هو حدثت الوغ لانها وقعت بين علوتين ثلاثه قيل يلبس الفعل الثاني هي بيس حيث بمعنى جثى بمعنى جثى تقول على القياس ويلبس على الشذوذ يلبس على القياس ويلبس على الشذوذ يقالوا يلبس والفعل التاسع والاخير مما ذكره ممالك رحمه الله وهل بمعنى فزع وهل الرجل أي فزع في مقال الشعر فهو ميت بها وهل أي فزع بمعنى فزع تقول في المبارع يوهل على القياس ويهل على الشذوذ يوهل على وزن يفعل ويهل أصلها يوهل فحدث فيها ما حدث في وحرا ووغيرا ولها يعني لأنها وقعت بين أدوتيها إذن هذه الأفعال التسعة مما شذ من القاعدة يعني القاعدة في باب فاعلة أن يكون مضارعه على يفعله بالفتح على القياس ولكن هذه الأفعال جاءت بالوجهين يعني جاءت جاء مضارعه بالفتح القياس وفتح للقاعدة وسمع فيها كلك سمع في المضارع منها الكسب على الشنوذ يعني سمعت بالكسر على الشهود إذن هذه تحفظ ولا يقاصل عليها على الأصل دائما يكون مضارع فاعلة ويكون بفتح ألا يفعل إلا هذه الأفعال التي جاءت بمجه استدرك عليه الحضرمي ثلاثة أفعال استدرك الحضرانيو على ابن مالكين ثلاثة أفعال ونظمها في قوله ومثل يحسب ذي وجهين من فاعلة يليغ يردك تحمل حبل اشتهد أكالا ومثل يحسب ذي من فاعلة يعني ومثل يحسب في مجيئه للوجعين صاحب الوجعين من ذا ذي فاعلة ثماثة أفعال وهي ولغة وربقى ورحمة الحبان بما نشتهت وكان إذن كذلك ولغة تقول في المضارع يولغ على القياس ويلغ على الشذور ولغة الكلب معنى أدخل لسانه في الإناء وحركها أدخل شام الإناء تقول يولغ على وزن يفعل الفتح على القياس وسمع فيه كذلك يلغ بكسر على الشدود أصلها يولغ أصلها يولغ وخذفة الواو لأنها وقعت بين عدوتيها وخذفة الواو لأنها وقعت بين عدوتيها وفعل الثاني من ما استدركه الحضرمي وابق وابق بمعنى على القياس ويابق بالكسر على الشذوذ يوبق على القياس ويابق على القياس والفعل الثالث وحمت المرأة بمعنى اشتهت أكالا و الأكال جمع الأكالة و الأكالة اللقمة الأكل جمع الأكالة و هي اللقمة إذن تبطون المرأة توحم بفتح على القياس و كذلك تحم بالكسر على الشهود توحم فتحم أصلها توحيم فضبت الألوى لأن الأصل جريا على ما سبق وإن لم تلقى بين الياء والواء لكن صارت طراضا تكون توحم بالفتح على القياس وتحيم بالكسر على الشذور إذن هاري 12 فعلا مما شذى عن القائدة يعني مما جاء بالوجهين بالفتح القياس وبالكسر على الشذور وهناك ثلاثة عشر فعلا جاءت بالكسر على الشذوذ فقط ولم يأتي فيها القياس ذكر منها ابن مالك أفعالا مستدرك علي الحرمي وكذلك أفعالا أخرى هذه سيأتي لكرة إن شاء الله في الدرس القادم راضح الأمر إذا فيها في استثناء Alaykum يعني ممكن إعادة تحمل لماذا خلفة الواء خلفة الواء جريا على ما سبق وإن لم تقع الياء بين كسرة وياء بين عدوة ولكن طردت الطاعدة حتى يكون سهلا على اللساء فيها ثقة وإن لم تكن لياء ثم تعليلات الصرفيين يعني بعض التأليلات قد تكون صحيحة وبعض التأليلات قد, قد لا تكون صحيحة يعني قد تكون العرب هدف تلوا لأن وقعت بين عدوتيها قد يكون هذا صحيحا وقد يكون كذلك وإنما هذا لا استعملت لذلك تجد خلافات بين بين الصرفيين في بعض التأليلات. نعم بالنسبه للواو اقول ممكن تعيب قاعده الواو المضارع يعني ما جاء من باب فاعل او جاء و و فاء كان فاؤه واوا كوحر و وغر و وهل و كان المضارع بالفتحه القياس لا اشكاله في ذلك تقول يوغو وينخر ويوهل ويوله و على وزن يفعل أما إذا كان ضاع بالكسر فتقول يحر ويغر ويهل وجله ويبق والأصل يوحر لأنها على وزن يفعل الفاء هي الواو هنا يوحر ويوغر ويوهل ويوله ويوبق لكن هناك ثقة فيقولون أن الواو هنا وقعت بين عدوتيها فحدث ثقا بين الكسرة والياء فحذفت الواو حذفت الواو لأنها وقعت بين عدوتيها بين الياء والكسرة يقولون أن ما فهمت هذه وقعت بين عدوتيها والياء عندما تقص على حيث ما سويتش ولا كذا عليكم السلام عليكم والسلام ورحمة الله <سؤال> السابقة لماذا لو نعم يعني نفس الإجابة فيك بارك الله نعم هذه الأفعال هي التي فقط يجوز فيها الوجهها تحفظها ولا يقصو عليها. وستأتين أفعال لا ينجوز فيها ان الكسر كذلك تحفظ ولا يقاس عليها وغيرها يكون على القاعدة على القياس والكلام على باب فاعلة نحن نتكلم الآن على باب الفاعلة من إنتهينا المضارع يكون على يفعله لا شدود فيه والآن الكلام على باب الفاعلة المضارع يكون فيه على يفعله فتح العين هناك أفعال جاءت بالوجهين بالفتح على القياس بالكسر على الشدود وهو ما كأفعال استدعينا شارضة في الدرس الطالب جاء مضارعها بالكسر على الشدود على يفعله ثم لم تطلب على ذلك إلى ذلك الفاعلة فألا يطلب فيه الحديث لذلك أخره اعتناع بي سيأتينا في ما شد مضارعه بالخصر فقط ولغا بكل هذا تقرأ بي فيها لأقول بفتح بعين نعم جاء فيها كلام ببعض الصرفيين هذا سيأتينا شاء الله سيأتينا في لامية الأفعال مع زيادات الحسن المزين هل هذه الافعال من اللازم هي افعال لازمه قد هي مساله على لزوميه لزوم شيء هذا الشيء من معناه الكلام على معنى هذه الافعال لا تكون لازمه ام تاديه كذلك ان شاء الله في زياده الحسن زيد تكلم على عد. سيتين ان على الاثر سيتين الكلام على لغه فيها يعني فيها لغه اخرى ولا غيرها كوهذا يهم انما هنا على ولي غبي كسر العين والمضارع يكون يولد على القياس ويالك على الشدوه نعم سيأتي عندما يأتي في خينه يكون أدعاء للفعل والضرب ويأكل شكراً الله وجزاكم الله خيراً لا تنسوا المذاكرة والحفظ فبالمذاكرة يحيى العلم وهي وضي الفهم صعبة لما تضبط الافعال كنا ندرس عشان الحين. الحين يعني عليكم احنا بدون يتر بدون زياده خصم الزين أول ما درسنا درسنا مع زياده خصم الزين زاد 80 بيتا وقمنا شجز ابيات صعبه قال ني وقد بسط وطبل الجدع ودبر ولد وشلت كفوه شدد الذي يرانا نحذي ظنونا الجميع هل يمكن الجملة الفعالية أن تدل على الدوام والاستمرار الله أعلم أن الأصل هذا ينظر في البلاغة الأصل في الجملة الفعالية أنها تدل على الحدوث والتجدد وممكن قد تكون هناك بعض مثل مثلا كان هذا الفعل الماضي قد يدل على الاستمرار خاصة في حق تعالى نضع الضفور رحيم مع استمرار نعم مطلقة مائزة لأن على نفي وسبقت بنفي وهي تدل على ملازمة الخبر المتدأ يعني لابد من قاقنا سياق الكلام يضل عليه لكبار وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته طيب شركناكم الله بالحمد لله شكر الله لا اله الا انت اسلك و توليك ايها المبار جميعا وايضا الاخ الاستاذ القادم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته